بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الشيخ الأنصاري رحمه الله المجاز إمّا عقد الواقع على نفس ما للغير وإما العقد الواقع على عوضه الفضولي الذي اشترى الذي باعه عبدي مثلا وبعد ذلك أنا اجيز فيه فيه فرضان اما ان نفترض انني اجيز العقد الواقع على نفس ما كنت املكه فاجيز وهذا هو ال... هذه هي الاجازه المالوفه المعروفه في باب الفضوله واما اني أجيز عقدا واقعا على قوض هذا المال افرضوا باع عبدي بفرس ثم ذاك الفرس بيع فانا أجيز ذاك العقد الذي وقع على الفرس ليس العقد الذي وقع على مالي خب بالملازمة حينما أجهز ذاك لابد أنا موافق على بيع عبدي فترضت أن الفرس ملكي صار فأجزت هذا يعني قد يكون بالملازمة تصري الإجازة إلى ذاك لكنه أنا فعل الشيء اللي فعلته في ظاهر الحال انني اجزت البيع الذي وقع على عمار مالي وعلى كل منهما اما ان يكون المجاز اول عقد وقع على المال او عوضه او اخره على كلا الفرضين على كلا التقديرين سواء اجزت العقد الواقع على ما أملكوه أو أجزت العقد الواقع على طواضه هذا كل منهما ينقسم إلى قسمين لأنني إما أن أعقد على على أول لو فرض أنه عدة عقود وقعت على هذا أو على ذاك فإما أن أجيز أول عقد أو أجيز آخر عقد أو أجيز وسطا من العقود إذا أنا ما مشتبه سنبحث بالتدريج ان إن شاء الله إذا أنا ما مشتبه الشيخ دائما يأخذ الوسط لأنه بدل عن أن يأخذ العقد الأخير فيتضح حكم السابق أو يأخذ العقد الأول فيتضح حكم الثاني يأخذ الوسط هذا الوسط هم إلى أول هم إلى آخر إلى من هذا الصوب جانب وإلى من ذاك الصوب جانب فيتضح فكم الكل فيما اذكر ان الشيخ هكذا يفعل في بحثه المتسلسل الذي سنبحث ان شاء الله اما ان يكون المجاز اول عقد وقع على المال او رباطه او يكون المجاز آخر عقد وقع على المال أو عباضه أو عقدا بين سابق و يعني وسط وقعين على مورده سابق و لاحق وقعين على مورده يقصد مورده يعني هذا العبد اللي أنا كنت أملك يعني مورده يعني أصل المال الذي أنا كنت أملك وورده نوزيه على مورده أو بدله أو أنه اجيز عقدا بين سابق ولاحق على البدل وليس على مالي الأصل أو بالاختلاف من أحد الجانبين على البدل من, من الجانب الاخر على الأصل هذا أصله الفرع الذي عنونه الشيخ الأنصار رحمه الله هذا الفرع يسمى أو هذا البحث يسمى ببحث ترتب العقود يقصد به ترتب العقود الفضولية كما يسمى ايضا ببحث تتبع العقود يعني أنا حينما أريد أن أجيز أتتبع العقود وأرى ياه الأفضل لي أجيز ياه لي أجيز. وهذا الفرع تحته فروض وأنا ما أرى لماذا تعقد مثال هذا الفرق تعقيدا غريبا بحيث رحم الله السيد الخوي يقول خب فهموا هذا المثال وفهموا المثل الذي يجمع الفروع أصعب من فهم أحكام الشرعية وهو السيد الخوي عند تعبير في كتاب هذا الفرع نحن نقطعه نحن في بحثنا إن شاء الله وفقنا الله له نقطعه إلى قدة فروض حتى يسهل إن شاء الله تناوله الفرض الأول الذي نطرحه في هذا اليوم إن شاء الله هو أن نفترض أن العقود السابقة واللاحقة التي نريد أن نفهم حكمها ونأخذ حقا وسطا بين السابقة واللاحقة حتى يتضح حكم الكل العقود السابقة واللاحقة نفترضها جميعا على المورد يعني على ملكي ملكي انا المجيس انا المالك الاصلي نفترضها جميعا على المورد كما لو باع الفضول عبدا لمالك بفرس انا كان كنت امتلك عبدي جاء هذا الفضولي باع عبدي بفرس فهذا عقد على مالي على عبدي ثم باعه المشتري بكتاب ذاك اللي اشترى عبدي يسألوه يدري انه فضولي كانه ما يدري ذاك ذاك باعه الدور بكتاب والثالث الذي اشترى عبدي الكتاب بعه بدينار، فاثلث عقود نفترض حتى يكون له وسط وأنا أقول وسط وأنا بحث، عقود نفترض أنها وقعت على عبد وكلها فضول، أولاً الشخص بع عبد بفرس. والذي اشترى عبدي باعه بكتاب والذي المشترث الثاني او الشخص الثالث قول المشترث الثاني او قول الشخص الثالث هم باع العبد بدينار وانا جيت تتبعت العقود الثلاثة اكثر الوسط انا شفت ان افضلها بالنسبه لي ما وقع من بيع عبدي بكتاب مثلا لاني احب الكتب كثيرا يعني شغلت الدراسه بالمطالعه والكتابه فالكتاب عريت فرس ما يفدني دينار اروي يفدني فتتبعت العقود الثلاثة وأمضيت هذا الوسط يعني بيع ال... بيع العبد بكتاب فأجزته هذا الوسط خب معنى أنه بيع العبد بكتاب ملكت الكتاب قال قل حال عبدك باعه بكتاب انا ملكت الكتاب وهذا البيع ينفذ بلا اشكال الى هنا ما يوجد اشكال اما بيع عبدي بفرس فقد رفضته أبطلته في الحقيقة. قلت هذا أفضل لي هذا خلي يكون مبيع كتاب معنى أنه البيع بفرس بطل بعد نهائية. بفرس البيع الأول لو باع الفضول عبدا لمالك بفرس ثم باعه المشتري بكتاب ثم باعه الثالث بدينا فجاء مالك العبد وتتبع العقود ثلاثة واختار البساط، يعني بيع المشتري الأول الذي باع العبد بكتاب فأجازه فقد ملك الكتابة وعن هذا الطريق رد البيع الأول وهو بيع العبد بفرس ذاك رفض بعض لأنه اختار الثاني يخترى الثاني الأول باطل هذا واضح فالبيع الأول باطل يغينات والبيع الثاني نافذ يغينات إنما الإشكال يقع في البيع الثالث يعني بيعه بدينار بيعه بدينار هذا يصح أو ما يصح هذا البيع إذا يصح طبعا إذا يصح ما ألا علاقة بيه لأن إذا يصح الآن بعض ما ألا علاقة بيه أني أني البيع الثاني العقد الوسطي وهو بيعه بكتاب اخدته الكتاب بعد ثم رفعه اخد دينار لكن الكلام هنا انه هل يصح البيع الثالث للمالك الثاني يصح او لا يصح هذا السؤال انه المالك الثاني يقول خب انت اخذت كتابك والعبد اللي اخو انا باعتباد ديناه ليش ما يصف انت الشخص با هذا معنى انه البيع الثالث يصف او لا يصف بناء على الكاشف لا شك انه يصف لانه انا حينما اجزت بيع عبدي بكتاب الإجازة تكشف أن المالك الثاني صار حقا مالكا للعبد كان مالكا يعني الإجازة تكشف أنه كان حقا مالكا للعبد في وقته رغم أن إجازتي جاءت متاخره لكننا فراطنا الكشف فكان مالكا للعبد فباعه بالدينار أنا شخص ليش, ليش يبطل طبيعي يصل وذاك يمتلك الدينار أما بناء على الناقل توجد هناك ثغرة في هذا البيع الأخير في بيع العرض بدينار توجد ثغرة يوجد نقص فالنقص هو أنه باع العبد بدينار في زمن لم يكن مالكا للعبد بلا عن حال نغلة شكل باع العبد بدي... بدينار في زمن لم يكن مالكا للعبد هذا هذه الثغرة الموجودة في عمل عندئذن يقع الكلام في أنه يقول زين أنا ما كنت مالكا في نواة بعته بالدينار الآن خو ملكت لأن أنت أجزت ذاك البيع البيع كتاب أخذت الكتاب أنا مالكت خو الآن أنا أجيز هذا المالك الثاني يقول أنا أجيز بيعي أنا أجيز بيعي لأن حينما ما بعث لم اكن مالكا فبيعي ما أثر الآن اجيز بيعي حتى يؤثر أثرا نقليا فهل هذا يصح أو لا يصح هنا يقول الشيخ الأنصار رحمه الله يقول الشيخ الأنصاري هذا يتوقف على بحث سابق بحثناه سابقا وهو من باع شيئا ثم ملك أنه هذا, اللذ... هذا المالك الثاني للعبد يجيز ال... يجيز بيع نفسه اصلا هل من الصحيح أن من باع شيئا ثم ملك يجيز فيتم العقد او لا فان افتينا انه نعم صحيح كما افتينا فيما اذكر سابقا بحثنا وافتينا واعتقد ان الشيخ الصريمه افتى يعني ما ما مشكله هنا فإذا افتينا بذلك الآن يمكن علاج المقلب بهالشكل هذا الذي باعه بدينار الآن يجيز فبناء على النقل ويأخذ الدينار وإن قلنا لا لابد أن يكون المجيز مالكا حين العاقد طبعا لم نقل بهذا أقول إن قلنا بهذا فالنتيجة أنه هذا البيع لعبد البرنار ما العلاج ما يرسل ما يقدر الآن يصحف بيع نفسه بالإجازة هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري وبعد ذلك يجب أن نتعرض لفرع ثاني أظن الفرع الثاني إما أن يكون المجاز أو المجاز أول عقل واقع على ماله أو عواضه أو آخره هذا أول عقل ما واقع ماله هذا الفرع لأن بحثنا الآن يجب أن ننتقل إلى فرق ثاني وهو أنه لو أجازة أول عقل الأهم لابدنا أخذ البسط لو أجازة عقلنا وقع على طباض مالي وليس على نفس مالي هذا أظن الفرق الثاني هذا إذا كان الساله بعدني ما نضلع ما أجري نكات هذا فرض الاول خلصت له بها بعض بعض النكات والتكميلات الى بعض النكات والتكميلات نكملها ان شاء الله واذا لا ما بها هي ننتقل الى هذا الفرض وهو لو ان المالك الاصلي جاء و العقد الذي وقع على عوض ماله فسد الملازم لا بد يكون مجيزا للعقد الذي وقع على ماله وإلا فهو أشنب عن هذا العواطف على على أساس يجيز بالملازم قد يكون هالشكل هذا يجب أن نبحث إن شاء الله.